المال والبنون, المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك فوابا وخير أملا والباقيات الصالحات خير عند ربك فوابا وخير عند ربك ثوابا وخير أملا